إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيْ قَالُوا أَذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهِمْ لا يأَمُ إِ سَانُُ مِن دُِ خَه وَإِ سَهُ الشَّ فَ يَؤُوسُ قَن وَل إِن رحمة منا من بعد ضراء مستتوا ليقولنها اشتركوا في